بسم الله الرحمن الرحيم ياتين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباء 119. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 110. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقان فهم مطمحون 111. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبطرون وَتَوَاءُلَ عَلَيْهِمْ أَمْ ذُرُوْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُمْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُمْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الْذِّكْرَ وَقَشِيرُ الرَّحْمَنَ لِلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَوْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحِلُّ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَأَثَارَهُمْ وكل شيء أحصلناه في إمارة مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلين إذ أرسلنا إليهم مسلمين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم 119. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون 110. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 111. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تغيرنا بكم لئلا تنتهوا لنرجم أنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يفعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عني, عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ظَلَامٍ بُوِينٍ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 ان كرسل لا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كذبوا به يستهزئون الم يرون كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْثَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنٌ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ بِالْنَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 وكل في فلك يتبعون وآية لهم أن أحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إذا أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 ولو نشاء لطمثنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يربعون ومن نعمره ننكسه في الخلق وَمَنَعَنَّا مِرْهَنُ نَكِثُوا فِي الْخُنْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم به توقدون 112. الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 113. بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره لي أن أي يقول لهكم فيكون فتبهان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.